Thank you. كانت شغالة أول مرة عانيت لقيت ولما رد كان بقى ساعه مستنيها قالت له أنا خرجة ينفع لبكره نخليها من سوكات غادل في شروط داخل داخل يتفرج على في المكان هابا مرضش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم إنها لو في مكان وما كانش هيجي في تفكرها من سوكات خاد الفشر والدخل دخل يتفرج على فيلم كان هابا مرضش يخش الفيلم التاني من غيرها رأى منها لو في مكانه ما كانش هيجي في كم مرة رجعت بالليل كلمته قالت له قدق في يومها افتكرته وكلامها هذا هز قلبه فرحه ونسى انها في الأيام دي نسيته اصلا قالت له استنى ويصبر عليها وانه هيجي يوم الايام تيجي اهدو في مش عارف ليه بتحكيله مره على واحد تاني ولما قال لها ازا قالت له ما تبقاش قاناني انا مش ممكن احبك وانك لازم تنساني ما قالت له لي بس من وقتها ما صدقهاش من كتر ما كان بيحبها لكن طلعت قاركنا عر الرف وطلع هو آه واقف الصف وقتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها وقتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الافلام اللي هو بيحبه الشهر فتح عيني بعد ما كات مغمضة وقد ايه كان ظالم نفسه في كل ده بس في يوم هيلاقي ست ستة وهتحبه اكتر ما كان هو بيحبها ما min ليه بس من وقتها ما صدقهش من كتر ما كان بيحبها لكن طلعت تاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب بيخشها